أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب ننزلناه إليك مبارك اليدة بروآياته وليتذكر أولل الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَاً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْلِيَاءُ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 صفق مسحا بالسوق ولعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب بِغْفِر لِي وَهَب لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءٌ ليس أصحاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في لصاد هذا عطاء. وَنَفْنُونَا وَامْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ وَالْقُرْعَبَدَنَ أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسن بارد وشراب ووهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا